بسم الله الرحمن الرحيم يا ايها الذين امنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسله واتقوا الله ان الله سميع عليم يا قُمْ فَأَوْقِفْ صَوْتَ النَّبِيِّ وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِقَوْلٍ كَجَهْرِ بَعْضٍ لِبَعْضٍ أَن تَحْدُثَ أَحْMَالُكُمْ وَأَنتُمْ لَا تَشْعُرُونَ إِنَّ الَّذِينَ يُغَضُّونَ أَصْوَاتَهُمْ عِندَ رَسُولِ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ قُلُوبًا لِّلْقَوَى لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَأَجْرٌ عَظِيمٌ إِنَّ الَّذِينَ انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاتخ بنبئ فتبينوا فتبينوا يهدوا قوما بجاهله فتصيبوا على ما فعلتم نادمين وعلموا ان فيكم رسول الله له يطيعكم في كثير من الامر لعلمتم وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِن بَغَى أَحَدُهُمَا عَلَى الْأُخْرَىٰ فَقَاتِلُوا فَإِن فَاءَ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا الَّذِي كَبُرَ هَتَا تَفِيءُ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِن بَاءَ فَأُفْلِحُ بَيْنَهُمَا سورة ان الله يحب المقتسين ان المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله, الله لعلكم ترحمون يا وَلَا هَافِئٌ مِنَ النِّسَاءِ عَسَى أَن يَكُنْ خَيْرًا مِنْهُ وَلَا فَسُمُّوا وَلا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ بِإِسْمِ الْفُسُوقِ بَعْدَ الْإِيمَانِ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا فَإِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ وَاتَّقُوا الله إِنَّ اللَّهَ تَوَّابٌ رَّحِيمٌ يَا يريه وهو انفا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اكرمكم عند الله اتاكم تطاقا ان الله عليم الخبير قالت الاعراب آمنا كل لكن تقولوا اسلمنا ولما يهد قول في قلوبكم وان تطيعوا رسوله هو لا ينفككم من اعمالكم شيئا ان الله غفور رحيم ان من رَسُولَهُ ثُمَّ لَمْ يُرْكَابُوا وَجَاهَدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أُولَئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ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 هُوَ الَّذِي عَلَّمَ الْقُرْآنَ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ آمَنُوا هُدًى